قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم وجدوا بضاعتهم ردة إليهم قاموا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به لتأتونني به بكم فلما اتوه موثقهم قال الله علام ما نقول وكيل وقال يا بني لان تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وادخلوا من ادواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء إِلَى الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَالْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَعَهُمْ أَبُوهمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ الْغَائِمِ من شَيْئًا إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِهِ عَقْوَبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو ان اثرنا لا يعلمون ولما دققوا على يوسف اواه اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئ بما كانوا يعملون